الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم, يقدم لكم, هذه لكم هذه الماده الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم رفع السماء مزينه بالنجوم والقى في الارض جبال كالتخوم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 لكل باب منهم جزء مقسوم الحمد لله الذي لا يقدر احدا قدره خلق الادمي وأحصى عمره ثم أراه قبل رحيله عن الدنيا قبره ثم يسأله عن الكلمة والنظرة وأنذرهم يوم الحسرة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضم أمره وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى وعلى رسول الله المجتبى وعلى نبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله نعيش في دنيانا وهي تمضي بنا على عجل وتسير بنا الى وجل ايامها كد سنينها تتصرم ساعاتها تنقضي واعمارها تفنى وسعي الدنيا تعب وسبيل الدنيا كد لقد خلقنا الانسان في كبد ولكن الغفله احيانا تستحكم والفتنه تعمي وتصم والناس في غيهم سادرون ومع الملاهي الكثيره لاهون الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابل كلا سوف تعلمون الهاكم التكاثر في الاموال وفي العقار وفي الاولاد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 فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون ان الحياه الدنيا زائله وضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع الصغير ان مثل الدنيا كمثل المطعم احدكم انظروا الى اوله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 وهكذا تمر الدنيا والله عز وجل يريد للناس ان يكونوا من اهل الاخره ان قضيه الاخره ينبغي ان تكون حيه في وجدان المؤمنين في عصر التقنيات وفي عصر الطغيان المادي وفي عصر المشاغل وضغوط المعايش وكثره السعي واللهث خلف الدنيا والانغماس في شهواتها والاسترسال مع ملذاتها ينبغي ان يقف المؤمن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 ثم ردوا الى الله مولاهم الحق والا له الحكم وهو اسرع الحاسبين هو القاهر فوق عباده فلذلك يموت العباد جميعا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون وما كان لنفس أن تموت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 او دفنت ميتا ينبغي أن تتذكر وتعلم أن المصير مصيرك وأن المال مالك وأن الأجل أجلك وإذا رأيته ممددا على الفراش مريضا أو طريحا سقيما أو جاءه الموت فجاه أو نزلت به المنية ينبغي أن تذكر أنك الممدد وإذا غسل ميت وأنت تنتظر الجنازة ينبغي أن تتخيل أنك أنت هذا الميت نزل بك الموت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 وتطلعك على الأعمال وأنت في هول المطلع وشدة الكرب وعظم السكرة هل تخيلت أنك الممدود تصور الآن أنك ممدود الأرجل بدات تبرد لأن الروح تخرج من الأرجل اولا والملائكة تجرها وتنزعها وانت ترقد على فراشك الأهل والعشيرة والأصدقاء والبنات والأولاد ينظرون ينضر إليك بحسرة بالغة وباس شديد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 يضع رجله اليمنى على اليسرى من اجل انه متألم او التفت الساق بالساق ساق الدنيا بساق الاخرة والتفت الساق بالساق ان الارجل تربط الى بعضها في الكفن الساق تربط الى الساق بقطعة في الكفن تربط الارجل الى بعضها والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه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 إما معها كفن من أكفان الجنة أو وحنوط من حنوطها أو معهم المسوح كفن من أكفان النار عياذا بالله يخاطبون الروح والنازعات غرقا الملائكة التي تنزع الارواح نزعا والناشطات نشطا الملائكة التي تخرج أرواح الصالحين بيسر وبسهولة ولكن قد يقرب الصالح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 ومع معرفة الخلق والعباد جميعا له سر بدأ الأسرار الإلهية يموت بعض الناس في زلزال بحري وتتهدم عليهم المباني يموت بعض الناس غرقا، بعضهم يأكلهم التمساح وبعضهم يحترقون في جو السماء بالطائرات وبعضهم على أسرة, ال... على أسرة المرض وعلى فروش السقم في المستشفيات او في البيوت وبعضهم يموتون اطفالا لم يروا من الدنيا شيء وبعضهم يموتون شبابا وبعضهم يموتون كبارا وأحيانا يموت الشاب ويبقى الشيخ الكهل وتلك قدرة الله وحكمته وتصييفه وتدبيره وقهره فوق عباده سبحانه وتعالى الذي فرض على العباد ذلك فلولا إذا بلغت الحلقوم تب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 قال عما قليل ألقى محمد والاحباء عما قليل ألقى محمد والأحباء هكذا يموت أهل الإيمان يموت أهل الإيمان وهم يذكرون الله ويسبحون الله ويمجدون الله سبحانه إن قضية الموت قضية واضحة والطفل يعرفها غير أنها قضية غامضة متى يموت الواحد منا وأين يموت ويساق الواحد منا من أرضه إلى أرض يموت فيها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 شرف الدنيا وكرامه الاخره الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني قال عليه الصلاه والسلام والحديث عند ابن ماجه وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير ايضا قال صلى الله عليه وسلم الموت ما ذكره احد وكان في سعه من العيش الا ضيقه وما ذكره احد وهو في ضيق من العيش إلا وسعة يا سبحان الله صحيح شخص عنده أموال كثيرة وفي وفي نعيم إذا ذكر الموت ضاق عليه كل هذا النعيم ومسخد الدنيا عنده ولا يجد لها طعم وإذا كان الشخص في ضيق من العيش وفي كدر وذكر الموت إذا به الدنيا تتسع أمامه تتسع أمامه لأنه يقول ما هذه بدار مقامة وما هذه بدار وما هذه بدار خلود يوقن ويعلم ويستيقن انه سوف ينتقل لا محاله ايها الاحبه اذا وضع الميت على سرير التغسيل والواحها وضع نفسك انك انت الميت اللسان الفصيح اخرصه والفم الناطق ابكمه والعين الباصره كسرت والقلب النابض توقف والارجل المتحركه شلت والاطراف عن الحركه توقفت وجاء المغسل يغسلك يقلبك يمنة ويسره وانت لا تستطيع ان تدافع عن نفسك ولا ان تستر لنفسك عوره يقلبونك ويطوونك طيا في اكفان هذا منتهى الدنيا منتهى ما يخرج به الواحد منا من دنيا كل ما يخرج من دنياه صاحب العمارة الشاهقة والمباني الفخمة والسيارات الفارهة والأموال الطائلة والثروات الموجودة والأرصدة في البنوك يخرج من الدنيا بأمتار من الدبلان أو الدمورية وهكذا الغفيل الذي يأتي به من اجل أن يحرس العمارة أو من اجل أن يكون غفيرا أو عاملا بسيطا أيضا يخرج من الدنيا بذات المخرج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 والملوك والكسا والكساسرة والجبابرة والقياصرة نقلهم من القصور إلى القبور ومن ملاعبة الجواري والنسوان والولدان إلى مقاسات الدود والهوان العزه ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته بداء الموت ولا أبالي مات الملك حسين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 في الصومال 1200 ارتفاع الموج 40 متر بسرعه 100 كم في الساعه سرعه الطياره الشده الناس تو ما يعرفه تحصل شنو ما يعرفوا تحصل على شنو سبحان الله ظهر الفساد في البر فسد البر وفسد البحر البحر بقي علماء المختصين قالوا المحيط الهندي وبحر الصنة الجنوبي عشان ترجع الاسماك والحياء البحرية كما كانت دائر تلتمية سنة تلاتة قرون تلتمية سنة يا اخي دي هزة في ثواني هزة عنيفة في في ثواني دائر تلتمية سنة فعلا قلى قال لك تاني سمك يجي في المحل اللي تاني الله على ما فيه سمك يجي تاني قال لك انه وعي تلتمية سنة دع قلى من عباس قلى صيده ظهر الفساد في البرد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 بل قال القرطبي في التذكره بل قد يري الله بعض الناس مسائل حسية من امر البرزخ والاخره لتستيقن القلوب والقبور وما ادراك ما القبور انها حياة البرزخ انها عالم طويل عالم بمعنى أنه عالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن ماجه وصححه الالباني ايضا وقف على قبر يحفر ولم يرحب صاحبه فوقف على حافة القبر وشفيره وبكى حتى بل الثرى الرسول دموع جلت يا من في الوطن وقال أي إخواني ألا لمثل هذا اليوم فاعدوا أي إخواني ألا لمثل هذا اليوم فأعدوا إن حركة الحياة اليوم حركة ضخمة ليس فيها آخرة حياه دوامه الزول يقوم الصباح وبيجيلي وبيجي راجع لا بيقول في موت لا بيقول في اخره والله ما ذكر بعض الناس الموت الا وحياه وكان لقلوبهم حياتها القلوب بتحيا بالله شوف الموت كيف بالله ده مصيرنا الانسان يتذكر ويقف هارون الرشيد لما وافاه الموت وهو في كان في طرطوس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 قل له الوصية اكتب وصيتك أكتب, اكتب الوصية فقد انهارت قواه وتحلل بدنه قال ده هارون الرشيد سكت سمع هارون الرشيد قال قل للطبيب تخطفته يد الرداء الدكتور زات الموت قل للطبيب تخطفته يد الرداء الدكتور زات الموت قل للطبيب تخطفته يد الرداء من يا طبيب بطبه أرداك قل للمريض عوفي ونجا من بعد ما عجز الصنوف الطبي من عافاك قال له الطجوزة تموت ثم جاب أكفانه قال له نجيب الكفن عرف إنه حيموت نظر إلى الأكفان وبكى ملك نظر إلى الأكفان وبكى ماذا قال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 بتقم شديد ضايق فيك سكرات الموت ازود يضايق ضيق يا بطالب انا طالب لو ما الملائكه بيثبتوه بيقوم جاري جاري ولو قام جاري زود بيحصل تاني ما في قال يقطع الصحراء جريا بقدمه من شده ما ينزل به قالوا جيبوا رماد فرشوه له تحت قالوا شيلوني من السرير نزلوني في الرماد اخذته في الرماد قال وهو على الرماد يا من لا يزول ملكه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 ودي من خصائص وصفات البدن لا من خصائص الروح يعني ييجي الملائكة يك عيدو يصنجروا تخيل زول بيصنجروا الزول لما يكون بيكون بعصر ربنا يرتكب الفواحش ما بيكون مذكروه حاجة صنجروا في يوم الآية الملائكة يصنجروا بعدين يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية أي حاجة عملتها المعرف والناس الله بي الله بوريك ليه ما بتدرس على الله يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية يدلسانيه ويقعدانه فينتهرانه ولو كان مؤمنا والانتهار من باب الفتنه والاختبار يعني ايذل بالهروب المؤمن بينهر و والمصلي بيزهره والمصلين بينهروا كلهم بينهرهم وفي بعض الروايات اعينهم او اعينهما كالبرق الخاطف واصواتهما كالرعد القاصف بينهر شديده ويس ويسالانه وذلك سحق يسالنا به الملكان سلوا لاخيكم التثبيت فانه الان يسال تخيل الميت اذا وضع قال عليه الصلاه والسلام انه يسمع قرع نعال اصحابه اذا ولوا عنه مدبرين مش قبلوا منه صوت العربيه وشيل السرير وتختقط النعال مع الوطه بسمع الميت تخيل ده انت الناس نزلوك وانت ما كنت سامع اول ما نزلوك كبوا التراب ربنا رجع لك روحك هتعمل تعمل بعد عدن والناس فاتوا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 ويصلي الفجر في مسجدنا حاضرا كان يحضر الدروس وكان يؤم الناس وراى الناس في صلاته طولا وفي تعبده خشوعا وما كنا نعلم ولاننا بشر انه سوف يودعنا وسوف ينتقل من دنيانا توفي في الاربعاء الفائت قبل يومين وانتقل الى رحمه مولاه ان شاء الله عمنا عبد الواحد العظه ليست في انه مات كل الناس يموتون ولكن ما خلفه من سيره طيبه واخلاق حميده بعد موته وهذه وصيته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 جديرة بالتعلم وجديرة بالاستفادة السبت بعد بسم الله الرحمن الرحيم 24 دماد الآخر 1421 هجرية الموافق 23 تسعة سنة 2000 ده تاريخ الوصير كتبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيدنا محمد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 ويصلح ذات بينهم ويطيع الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصيهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصيهم بأن لا يقيموا لي ولا سرادقا وتنتهي مراسم العزاء بمراسم الدفن وإني بريء ممن ينوح علي أو يشق جيبا بل أوصيهم بأن يسألوا لي العفو والعافية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 من منا كتب وصيته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحق لمسلم أن يبات ثلاثة ليال إلا ووصيته مكتوبة تحت وسادته ما يصح لزول يهبر عليه ثلاثة يوم إلا يكتب, يكتب وصيته وأوصى أبناءه وصية طيبة وأنا أوصيهم وأقول لهم لقد كان لكم والد لا ينقطع عن المسجد فلا تنقطع عن المسجد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 لا تقول لي الاشياء كلها ما من الدين هكذا كان اصحاب رسول الله يفعلون كانوا يقولون كنا نعد الاجتماع بعد دفن الميت من النياحه عليه أي ناس جوا من المقابر وقعدوا في البيت وشربوا شاي وضحكوا يعتبروا عند الله نائحين هم ما نعجبكم قاعدين يضحكوا برضو يكتبون من النائحين من النياحه عليه لا يجوز هذا ليس من الدين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر تاني يوم بكر صديك في السوق ما قعد في المؤتم والفراش الصحابة عيونوا والي وجاموا من السوق معينك مبارح. قال لنا ما عينناك قالوا بارح لكن أنا ما دار أكل وأشرب عند أولادي قال لبنى لك مرتب رجعوه إلى دار الخلافة ما في مؤتم في الدين الاسلام ما في مؤتم والله لله دره رجل كان على السنة ولو أن شهادة العباد تقبل عند الله لشهدنا له نشهد له ونحن شهداء الله في ارض كما قال عليه الصلاه والسلام لما شهد الصحابه على جنازه بخير قال وجبت اي الجنه والثانيه شهدوا عليها بسوء قال وجبت اي النار قال انتم شهداء الله فوق ارضه او على ارضه والله نشهد انه لم يخرج من فمه كلام قبيح ابدا والله ناس في جامع هزره هزره صامت مؤدب راح بعد من ذلك تجده رحيم والله لما يجي يقدم معي ثاني سؤال والله العظيم يدنق الراس ويسالني يعلم الله يدنق الراس ويسالني والله ادب ما لاقاني لا في شباب ولا في كبار قبل كده اهل الحي يقولون قرابه الثلاثين عام لم يسمع عنه كلمه سوء هذا سلوك المؤمن الصحيح هذا سلوك المؤمن الصحيح اللهم يا واحد اللهم يا واحد ارحم عبدك الفقير اليك عبد الواحد اللهم يا واحد ارحم عبدك الفقير إليك عبد الواحد اللهم ارحمه برحمتك الواسعة اللهم ارحمه برحمتك الواسعة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم يا ربي نزله ووسع يا ربي مدخله اللهم انزل على قبره شاءبي برحمتك اللهم انزل على قبره شاءبي برحمتك اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود مع مع النبيين والصديقين الركع السجود يا رب العالمين اللهم ابدل دارا خيرا من داره واهلا خيرا من أهلي وانيسا خيرا من انيسه اللهم انسه بملائكه الرحمه يا رب العالمين اللهم انسه بملائكه الرحمة يا رب العالمين اللهم ان عبدك عبد الواحد قد نزل بك ضيفا وأنت اكرم واجود من يكرم الأضياف اللهم اكرمه بجنه عرضها السماوات والارض اللهم اكرمه بجنة عرضها السماوات والارض اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيته بيدك اللهم انه الان فقير اليك اللهم لا تعذبه وانت به راحم اللهم انه فقير اليك وانت الغني اللهم ارحمه يا رب العالمين اللهم ارحمه يا رب العالمين اللهم, رب العالمين. اللهم انه نزل بك ضيفا وانت ارحم به من اهله وارحم به من نفسه اللهم عامله برحمتك اللهم عامله بما أنت أهله وارحم موتانا وموت المسلمين جميعا يا رب العالمين وارحمنا إذا قلنا إلى ما آلوا إليه اللهم بارك في اللهم بارك في زوجه اللهم بارك في أولاده اللهم بارك في أولاده يا رب العالمين اللهم وفقهم إلى الخير والهدى وسددهم يا رب العالمين واجعلهم من أهل التقى والصلاح يسيرون على درب أبيهم ونهجه يا رب العالمين اللهم ارحمنا جميعا إذا ألنا إلى ما ال إليه وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة